الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بل ربنا تأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنهم إثقال درت في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا ليجزي الذين آمنوا هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل دل على رجل ينبئكم إذا مزقتم؟ إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد.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 أو نسقط عليهم كسفا من السماء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 وجفان, وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا لَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ وَأَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَأَنُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبَثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يمين وشمال بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فارسلنا عليهم سير العدل وبدلناه بدمتين جنتين جنتين ثوات أكل خمطي وأثني وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافور القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وايام امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم, فجعلناهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين تزعمون من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا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 الارض قل لا ان هُوَ الرِّفَاتِحُ الْعَلِيم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقْتُ بِهِ شُرَكَاءَ كَأَنَّ لَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم استخدمون، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترىذ الظالمون موقفا عيد ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا 129. للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عليمين ان نهار ان تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له انذا واسر ندامه لن قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن بما أرسلث به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء Lakin شاء من عباده ويقدر له وما فقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أفا I يقول <تصفيق> للذين ظلموا ذوقوا وقالوا ك من نذير وكذب الذين من قبرهم وما بلغهم عشرا ما أتيناهم وما بلغهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكِي؟ 141. أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وهو على كل شيء شهيد قد كفرو بهم من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم كما فعل بأشياءهم من قبل